أين يتحدد وضع النوعين نجد قوما يختلفون في ذلك التحديد وخاصة من القوم الذين حاولوا أن ينقلوا لنا ثقافات هذه الثقافات لم تتقيب بمن هجفنا ولم تتقيب بما تقيدنا مه من أصول ورثناها ولم تتقيب بتكليف يعز علينا أن نفارقه هم أسرار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 من بلاد هي مضطرة إليه بحكم ظروفها أو مضطرة إليه بحكم أنها تحبط في التقنين بعقلها لكن ما الذي يدعونا إلى ذلك وعندنا غناء في كل شيء وليس في مسألة المرأة فحص بل في كل تقنين من تقنينات البشر الوضعية هم معذورون في أن يقننوا لأنه قد لا يجدون في دينهم إن كانوا متدينين ما يشبع مظاهر الحياة وما يشبع نواحي الوجود ولكن ما عضونا نح وقد تم كل شيء واكتمل إذن فلابد أن ننظر إلى معاني ذلك كله معاني ذلك كله أنهم أرادوا أن يستنونا وإذا ما وجدنا تشريعا فيه خير عزوناه إليه وإذا ما وجدنا في إسلامنا تقنينا يكافئه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 إن المسلمين حينما كانوا سائرين على منهج الله تفوقوا وسادوا وهم يخشون أن يتفوق المسلمين تفوق المسلمين معناه أنه لا تبقى في الأرض بقعة إلا وترتضم إسلام دينا ولكنهم يحاولون أن يفسدوا سنوة المسلمين وأن يفسدوا قانون الاجتماع في المسلمين وأن يفسدوا التخلق في المسلمين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 أو هو آخر منهج للسماء لتنظيم حركة الحياة للبشر حين أأخذ نظام حركة حياتي عن إله أؤمن بأنه فوق وأؤمن بأنه حكيم وأؤمن بأنه قادر وأؤمن بأنه لا ينفع بما قمنت لا يكون ذلك فيه جرحاً لسيادتي أما إذا أخذت من إنسان آخر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 فالذي يستطيع أن يمنهجها فحياة للناس بالسلم يستطيع والذي لا يستطيع أن يمنهجها حاول فرض نظرياته بالقوة وبالإكراح وبالحمس وحين تجد مقننا يحمل الناس بالإكراح على مذبأ من مبادئه فاعلم أول شيء أنه نفسه غير مقتنعه بما قنن لأنه لو كان مقتنعا بما قنن وعقله يرتضي وخلقه يرتضي لظن ذلك في الناس حين يطرح عليهم المبدأ ليناقش سيتقبلونه لماذا يرفضونه إذن لا هوى له فيه وهو حق وواقع أما صاحب المبدأ الذي يرى فيه مخالفة لقوانين النفس وطبائع الأشياء وهو لغرض ما يحاول أن يسيطر به وأن يسود يعلم جيدا أنه لو لم يحمل الناس على المبدأ بالقوة ولو لم يحمه بالسلطة لم اقتنع الناس به ولو كان هو نفس مقتنعا به لطرث المبدأ ليقشه الناس ويعلمه الناس فإذا ما به أقبلوا عليه ولذلك تجد في القرآن ما يشير إلى ذلك المبدأ كيف يقول الحق سبحانه وتعالى